حقيق على أَلَّا لا أقول على الله إلا الحق قد جيتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جيت بآية فات بها إن كنت من الصادقين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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين